لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون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 كميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون